بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا نذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا لقرن. من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وَالسَّاخِرُونَ وَلَا يَلُونُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ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 وَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ استوى رَمَائِي وَهِيَ دُقَانٌ فَقَالَ لَهَا غَنِ الأَرْضِ تَا طَرًا أُكْرِهَا قَالَتْ أَتَيْنَا قَ